أ م ا د ع و د ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شر ا ل أ م و ر م ف د ت ا ت ه ا وكل م ف د ت ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله كل ضلالة النار في في ذ ه الورقة التي أتت الآن أتت في ه ا يعني بعض ا ل أ أسئلة س ئ ل ة هي تخص ع ن ي ا ل الذي م و و ض ع تكلم عنه وفيه ا سؤال الأول قال هنا من الناس من يظن أ ن لزوم ج م ا ع ة المسلمين متمثل في ص و ر ة هذا التجمع بمعنى التكتل و ا ل غ ت ا ئ ي ة ل ف ع ط أ ي تجمع ا ل أ ب د ا ن ومن هنا يريدون ش ب ه ة وهي كم و الرب والانكار على من يخالف أهل السنة والحديث ولكن ي و ل ا ي ج م ع ه ذ ا ب د ع ك ا ل ج ق ا ء ا ا ل أ ص ل ت ك ل م ن ا في ع د ه التي مضت ض عن ق يجب ة لزوم ل ا ان يكون ه ن ا م ا ل ج م ا ع ل ز و ء ا ل ح ق ف ل ي س ا ل م ق ص و بلزوم د ا ل ج م ا ع لزوم م ه ل ق ض ي ة لزوم ج م ا ع ة المسلمين أ ن يلتزم ا ل إ ن س ا ن بالحق وان أ ن يسير مهى ل ح ق و أ يدور مع الحق حيث ضاع ع ف ل ب باجتماع الأبدان ر ة في الأصل هذا تكلمنا عنه وذكرنا لكم كلام ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته في خصوص هذه ا ل م س أ ل ة ثم كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في يدل معنى الجماعة يدل على ذلك كما يعني نص عليه الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر, ذكر اقوال اهل العلم في معنى ا ل ج م ا ع ة فخلص رحمه الله تعالى إ ن ى ان المقصود ب ا ل ج م ا ع ة اتباع الحق ويقرر أ و يؤكد العلماء هذا المعنى ب ا ل أ ث ر الصحيح عن عبد الله بن مسعود لما قال رضي الله عنه ا ر ض ه ا ل ج م ا ع ة ما وافق الحق و إ ن كنت وحدك إ ذ ا لا ع ب ر ة أ ب و ن ة ت ي ل أ ص لا ل ع ب ر ة ب ابدا ل أ ن و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة ي ع ن ي ب ا ل ح ق أ م ا ق ض ي ة ابدا ل أ ن ف ي م س أ ل ة ف ر ع ي ة ت ت ع ل ق بالمصالح كما م ر م ع ن ا ت ت ع ل ق ب ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ب ح ة ت ت ع ل ق ب ا ل ح ا ل ة ا ل ش ر ع ي ة ف ي م س أ ل ة ف ر ع ي ة ي ن ظ ر إ ل ي ه ا ب مخترد لي ل و م خ ت ر ل ح ا ج ة و مخترد م ص ل ح ه ا ش ر ع ي ة ل ي س ت ا ه ليتي اياه ام نقضي ة يعني أ ن ه م يبنون على هذا ا ل أ ص ل ق ض ي ة أ ن المقصود بالاجتماع اجتماع ا ل أ ب ذ ا ن و أ ن ه م يبنون على هذا أ و من يقول هذا او من يعتقده يبني على هذه ا ل م س أ ل ة كيف مع هذا ا ل أ ص ل كيف يرد على ه ذ ه البديل م ت أ و كيف ن أ م ر بالمعروف و ن ن ه ا ن المنكر كما ق ل ن ا أ ص ا ل ة ا ل ع ب ر ة باتباع الحق لكن نسلم نسلم لهم أ ن المقصود هو اجتماع ا ل أ ب د ا ن أو أن او ل م ق ص د اتباع الحق سواء كنا بهذا ا ل ق ص ل أ و بهذا القصد فهل يلزم من هذا أ ن ن ا لا ن أ م ر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر فعندما نقرر اجتماع الابدان هل المقصود, ده هب المقصود اجتماع ا ل أ ب د ا ن المحض لا يتصور. وانما المقصود اجتماع ا ل أ ب د ا ن على الحق فارجعنا ق ض ي ة اتباع الحق هي ا ل م س أ ل ة الفرعيه لو سلمنا ان سلمنا المقصود اجتماع الابدان أ ب د ن فنقول ل اجتماع ا أ على ماذا على الحق و إ ل ا إ ذ ا كان المقصود مجرد اجتماع ا ل أ ب د ا ن هذا يقوله لا ولا عاقر ولا رائحة العلم يقوله يتصور هو من شم رائحة العلم. ويمكن ان يقال هذا هذا الكلام فهل نبني على هذا عدم إ ن ك ا ر ن ا للمنكر فالبعض عندما يعني تتكلم معه في ق ض ي ة الاجتماع لابد أ ن نجتمع على الحق ولابد أ ن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى يقول لك فلم تنكرون لبوا الاجتماع الحق. إ ذ ن فالمقصود هو الاجتماع على الحق ومن طرق الاجتماع على الحق إ ظ ه ا ر ه وبيانه ومن وسائل بيان الحق و إ ظ ه ا ر ه إ م ك ا ر المنكر والرد على أ ه ل البدع ولذلك كان الرد على أ ه ل البدع من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة فهذا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام ا ك ا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانكار و ا ل د ل ا ل م والرد من النصره فقضية الامر بالمعروف ا وشروطها البدع ورد كذلك عن البدع لتحقيق الاجتماع و س ي ل ة لتحقيق ا ل ا ج ت م ا ع لا يمكن أ ن نجتمع على ا ل ب ا ط واعتصموا بحبل الله لذلك ليس المقصود أ ن نكتب لا المقصود أن نجتمع على、الحق. ان ل ح ق أ نجتمع على الحق و أ ن ندعو إ ل ى الحق فلو دعونا إ ل ى الحق وما استجابت الا ا ل ق ل ة فهي اهل الحق تهيل ا ل ج م ا ع ة ما وافق الحق و إ ن كنت وحدك لأن ف ه ذ ا ب ح م د لا ل ل ه إ ش ك ا ل فيه و ا ل أ م ر يعني بين واضح السؤال الاخر آ خ ر ق ل المعلوم أن الجماعة التي تلزم الإمام ولا تخلع عن أهل السنة والحديث فهذا من تجزم أن ت ق الفرق المقصود الناجي الإشكال هناك الأمير هذا الضار كلام يضيعون في ذكر بعض ثم م هذا السؤال واضح على أ ن ن ا إ ذ ا قلنا ل ان ة من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة عدم ا ل ف ر و ج على ا ل أ م ي ر والسلطان المسلم فهناك بعض الفرق أ و ممن حكم العلماء على أ ن ه م من الفرق ا ل خ ا ر ج ة عن دائره اهل ا ل س ن ة مع ذلك يحققون هذا القصد سؤالنا هل إ ذ ا حققت ف ر ق ة من الفرق التي حكم عليها العلماء بالضلال أو أن وأثار أما الأفراد فكل لا بد أن حاكموا المقصود يحكمون المقصود الحكم عندما العلماء طائفة منهجها لا الشروط ونزعوا المؤسس جدا الطائفة نتكلم فكل مسألة مهمة حكم على على على التي عليها فرد بد العلماء تنظر فهذه بحسبه هذه كنا ما زالنا انها تحقق هذا ا ل أ ص ل هل يلزم من ذلك أ ن ه ا هي الجماعه ة لا كنا ا ل ج م ا ع ة ما وافقت الحق والحق قائد على أ ص و ل ل أ ه ل ا ل س ن ة فتجد يعني بعض الفرق التي حكم عليها العلماء يعني بأنها ضالة فرق تجده أ ن ه ا قد توافق أ ه ل ا ل س ن ة في اصل من ا ل أ ص و ل هذا لا يخون لها أ ن تكون من أ ه ل ا ل س ن ة كيف ذلك سؤال كيف يحكم على الفرض أ و على ا ل ط ا ئ ف ة أ ن ه ا خرجت عن د ا ئ ر ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كيف؟ إ م ا أ ن تخالف أ ص ل ا إ ذ ا بمجرد مخالفه ة ا ل أ قد توافق في الاصول لكن بمجرد مخالفتها في أفو تخرج عن د افو ئ ر رحمه ة السنة إهدى هذا عليه الله الشاطبي العلام المالك الشاطبي نص ي بيّن كتاب الحكمة الاعتصار الله على رحمه أن أ فرض أو طائفة أنها تخرج عن دائرته ة السنة فرقة طائفة إهدى ناديا منصورة خ خ ر ج أولا ل ا ب م ف ت ا ل أ ص ل من من الأصول ا أصل كلي أصول ل إهدى س ن ة مثلا من اصوله للسنه التردي عن اصحاب رسول الله فمن يعني يطعن في يعني رسول ج عن دائرته ل ل الله قال من خالف اهل ا ل س ن ة في جزئيات كثيره ة و ق الامر ت له كم العلماء الأمر يقول ل ا هو تعلق ب ا ل أ ص و ل ا ل أ ص ل في ذلك كله أ ن ن ا لا نحكم على فرض أ و ط ا ئ ف ة لا خرج عن دائره ا ل س ن ة إ ل ا بمخالفتها ل أ ه ل ا ل س ن ة في أ ص ل من أ ص و ل ه ا ومما يرجع إ ل ى ا ل م خ ا ل ف ة في ا ل ع ص ل من خالف أ ه ل ا ل س ن ة في أ ك ث ر الجزئيات ل أ ن احيانا هناك بعض الطوائف لا تظهر ا ل أ ص و ل أ و تخفيها ولا تكون ظ ا ه ر ة أ و لا يعلم بها إ ل ا ا ل ن خ ب ة من ط ل ب ة العلم أ و من العلماء في ظ ه ر ذلك في ا ل م خ ا ل ف ة في أكثر اكثر ل ج ز ئ ي ا ت ي في ف المخالفة ذلك؟ لأن ك أ الجزئيات ينبئ على المخالفة في على يجمعنا المخالفة أصل لا الأسول ا ل أ ص ل تحته جزئيات ك ث ي ر ة فعندما من خالف منهج للسنة ف منهج يخالف أكثر الجزئيات. على أن تدري جزئيات هل على من خالف عنده خالف منهجه الأصول و الذي أ د ل ا ل س ن ة في أ ك ث ر الجزئيات أتكلم الدقائق في كيف نحكم ونفرق بين المناهج وبين ا ل أ ف ر ا د إ ذ ا فهمتم هذه المساله ثم هنا, يعني من باب يعني التوجيه. يعني آخر هنا من باب التوجيه يعني اشار يعني صاحب السؤال إ ل ى أ ن يعني مثل هذه الدروس ل ي س ا ل م ق ص و د ا يعني و المقصود شاء ل ه وطباره أ ن نجمع الناس و إ ن م ا المقصود أ ن نبين الحق انا اعرف أ ن مثل هذه الدروس تستهوي الكثير منكم أنا أعرف هذا. يعني كثير منكم يريد يعني نسمع أعرف كثير يريد هذا ث م لكن هذه الدروس ل ينبغي أ ن يعلم أ ن المقصود بذلك هو التقصيد و ا ل م ق ص و هو د بذلك م ع ر ف ة منهج أ ه ل ا ل س ن ة في كل م س أ ل ة م ص ح ت ه فلما يعني ظهر لنا على أ ن الحال يستدعي م ع ر ف ة القواعد التي يسير عليها ا ل إ ن س ا ن عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة و ا ل ش ب ا ت ر ف ع ي ن ا أ ن ي ع نسير ي ن في هذه ا ل س ل س ل ة ا ل ع ل م ي ة ل أ ن الفتن ت أ ت ي وتدعي قطع الليل المضل ف إ ذ ا لم ي ع ر ف ا ل إ ن س ا ن قواعد اهل ا ل س ن ة في ك ي ف ي ة التعامل مع هذا ا ل أ م ر ف إ ن ه سيقع في كل ف ت ن ة ت أ ت ي ك ل ف ت ن ة ت أ ت ي سيقع فيها لكن إ ذ ا تشبع بقواعد اهل العلم وبقواعد اهل ا ل س ن ة ف ت أ ت ي ا ل ف ت ن ة يعلم كيف يتعامل معها و إ ذ ا حلت الشبه يدري الانسان كيف يتعامل معها هذا هو المقصود من هذه فعلاً يعني هذه الله المقصود الضروط فعلا الضروط منا البل من تستدعي يعني أن نشكر طبرة إ ن فتح مثل هذه الضور ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يديم علينا ا ل ن ع م ة هذه ن ع م ة ع ظ ي م ة تستوجب منا الشكر ف إ ذ ا لم نشكر الله سبحانه وتعالى إيش حصل سند ع ن هذه و م ن هذه ا ل ن ع م ة فمن يعني دلائل دوام النعم شكرها ا فالله تبارك وتعالى إذا شكرناه ه و ذ يعني الشكر الخاصه كما يقول ا ل إ م ا م الرقيب في مدارج السالكين لما تكلم عن منزله الشكر فقال شكر الله تبارك وتعالى على نوعه شكر العامه ن ا وشكر الخاصه, فشكر الخاصة أي الذين يشكرون ا ل ل تبارك وتعالى الخير الإمام ذلك وعلى وهذا من、ذلك. يعني مثل هذه الحلقات ومثل هذه ا ل د و ر ا ل ق ا ئ م ة على السنه والحديث وعلى اتباع منهج ا ل س ل ب الصالح تستوجب منا الشكر أ ن نشكر الله تبارك وتعالى والشكر لا يكون باللسان كما هو معروف و إ ن م ا يكون باللسان وبالاعتقاد اعتقد أ ن الذي أ ن ع م هو الله و أ ع ظ م من ذلك كله الشكر بالعمل اعملوا آ ل د ا و د دليل شكرا الشكر ك فهذا على ي أن و ن فمن بعمل أعظم مراتب الشكر بالعمل كيف يكون الشكر بالعمل بالحرص على مثل هذه المجالس, المجالس. هذا يعني في خصوص ما طرح من أ س ئ ل ة د ذرينا الوقت ايش اذن لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات انتهينا عند ا ل ق ا ع د ة العاشره ة تكلمنا ف ي ا تماما و عن ر و ف لزوم ج م ا ع ة المسلمين إ ذ ا من القواعد التي ينبغي أ ن يستحضرها المؤمن عند حلول الشبهات ف ت ن وعند حلول ل ا لزوم الجماعه ة وقد فصلنا في ذ ا وبيناه الله القواعدة الحادية عشرة من القواعد التي وتوفيقه بحمد من عشرة ينبغي أ ن نسير عليها في زمن ف ت ن الحذر من التحزب لان عندما نقول ينبغي علينا نزوم ا ل ج م ا ع ة يلزم من ذلك أ ن نحذر من كل تحزب ومن ا ل ا خ ت ل ا ء ومن التفرغ م ن ا ل ع ص ب ي ة ف إ ن هذا ا ل أ م ر خافض و ا ا ل أ م ر يجب في كل وقت في ك لكن زمان ل ي ت أ ك د م ر ا ع ا ة هذا ا ل أ م ر في زمن الفتن في زمن الفتن زمن كنت مما يقوي ج م ا ع ة المسلمين في زمن الفتن والشبهات خ ا ص ة الاجتماع ونبذ ا ل ف ر ق ة والاختلاف ف إ ن التحزب والاختلاف و ا ل ت ف ر ق مدعاه للفشل ومر معنا أ ن ه في زمن الفتن ينبغي أ ن يحيي ما يبشر المسلمين فما ينبغي أ ن نطبق الناس في زمن الفتن ونظهر لهم ا ل ص و ر ة صورة يعني يعني قاتمه ة الصورة قاتمة إذن ذ من فمن ا الامور فمن التي ت ز ي د الفتن اشتعالا ويتوسع بها الاختلاف وتتوسع الفتنة التحزب التحذب م م ج والاختلاف ع فإن ت ح و ل ا والتفرق مدعاه للفشل وتوسع الفتنه ة مدعاة ل ل ف ش و ت و س ع ا ل ف ت ت ن ة و ف ر ه الاختلاف قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما أ ش ا ر إ ل ي ه الشاطبي في ا ل ا ع ت ص ا م أ ن التعدد مجرد تعدد حزب مقابل حزب مقابل ط ا ئ ف ة مقابل ج م ا ع ة تعدد أ ن مجرد التعدد أ و أ ن التعدد د ا ع ي ة ل ل ف ر ق ة و ا ل ف ر ق ة س ب ب للمنازعه ا م ا تكون فرق إ ي س ت ن ت ظ ر منها يعني الوفاق والاتلاف الفرق. الفرق. هي اذا إلى إلى تنازع الفرقه لا يخالف الا مكالمه لا يعرف الواقع اذا الهراء مدعاه للمنازعه هذه المنازعه تورث؟, تورث الفشل والضعف والوهن وهذه الامور اذا حلت في زمن الفتن ف ا ل ل مستعب هذه الامور تهدد الامم والمجتمعات ف ش ل والضعف الوهن فهذه ا ل آ ي ة أ ف ه م في الحذر من هذا ا ل أ م ر في زمن الفتن خاصه لكن الفتن نحتاج الاتلاف إلى بشرط ا ل ا ت ل ا ف على الحق أ م ا ان ذ ي د ا ل أ م ة فتنا وضعفا و و ه ل ا بسبب التحزب فهذا لا يجوز ولا ت ن ا ز ع تنازعا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها فتفشلوا اي تجبروا هذا الجبن وهذا الضعف وهذا ا ل و ه د هو الذي يستدعي تكالب ا ل أ م م على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة نقول تكالب ا ل أ ع د ا ء السبب منا ه ل س ب ب منه اذن قال السعدي رحمه الله وقال الحافظ ا بن كثير رحمه الله في تفسيره وتذهب ريحكم أ ي قوتكم و ح د ت ك م وما كنتم فيه من ا ل إ ق ب ا ل وهذا ابن عاشور رحمه الله التحرير والتنوير قال والنهي عن التنازع اعم ل ن التنازع أ من ا ل أ م ر بالطاعه لولاه ل ل أ و ا الامور ا ل ر والنهي عن التنازع أ ع م من ا ل أ م ر بالطاعه لانهم و ل إ ذ ا ن ه و ا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي ا ل أ م ر أ و ل ى بالنهي ثم قال ولما كان التنازع من ش أ ن ه أ ن ي ن ش أ عن اختلاف ا ل آ ر ا ء وهو أ م ر مرتكز في ا ل ف ط ر ة بسط ا ل ق ر آ ن القول فيه ب ب ي سيء ا ا ن آ ث ر ه م ع بالفاء ا قوله في ت ع ل ى ف ف ت ش ل و ان وتذهب ريحك. التي تفيد الترتيب التعقيم ب ريحك الفاء مع ى المنازعه والاختلاف مباشره ياتي بعد إيش؟ الفشل فتفشل وتذهب ا و ريحك قال ابن ع ا ش و فحذرهم أ م ر ي ن معلوما سوء مغبتهما وهم الفشلوا وذهابوا الريح وقال في موضع نعيد قال ابن عاشور رحمه الله والنهي عن التنانع ز ع أعم م الأمر ا ب ة و ل اعم ا ل و ر من ل ي عن الامر ن ولاة أ بطاعه ولاه الأمور ل أ ن أي ا ل ن ا س ل أ ن ه م إبانه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 يعني حذرهم الله تعالى من ذلك ببيان آثاره قال ببيان سيء آ ث ا ر ه فجاء بالتفريع بالفاء في قوله تعالى فتفشل ي قوله ع ا ل ى ت ف وتذهب ريحكم فحذرهم امرين معلومات سوء مغبتهما وهما الفشل وذهاب الريح ثم قال في موضع اخر رحمه الله, ابن عصر معروف علامة تونسي رحمه الله. قال في التحرير والتنوي في موضع ن اخر ق اما ل أ اذا حصل التفرق والاختلاف فذلك مفضل الى ضياع أ م و ر الدين في خلال ذلك الاختلاف ثم هو لا يلبث أ ن يلقي ب ا ل أ م ة إ ل ى ا ل ع د ا و ة بينها وقد يزرهم إ ل ى أ ن يتربص بعضهم ببعض ه الدرائب ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه و أ م ا الاختلاف في فروعه هذا الاجتهادين فيها هذا كلام الكلام المسائل الفرعية التي في اختلف فيها العلماء ما نتكلم رجل ليس على فقيم دقيق يعني عن هذا أ ذ ينفع نفيش إ ي الخلاف والرقاب واما الاختلاف في ف ر و ع ه بحسب ا ل ص ن ب ا ط أ ه ل العلم بالدين فذلك من ا ل ت ف ط ه الوارد فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام من يلد ع معربة الله ا ي د خير يفقهه كلاما ليس عن ذ ا كلاما ل ي س عن ه ذ الدين ا أ ر إذن بينا أن أصل م ر ا ع ا ة هذه ا ل ق ا ع د ة حذر من التحزب هذه الايه ان ل أ هذا التحزب والاختلاف والتفرق مدعاه الى التنازع والتنازع مدعاه الى إ إلى الفشل والضعف والوهم وهذا ا ل أ م ر لا يصلح أ ب د ا خ ا ص ة في زمن الفتن و ك ث ر ة الشبهات ح ب الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله ر س ا ل ة له ق ي م ة ا ل أ م ر بنزوم ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م ه م والتحذير من فرقته ا تكلم عن هذا ا ل أ م ر رحمه الله قال لا بد من فهم ح ق ي ق ة ت ح ز ب لكي يعني لا نحذر مما لا يجوز التحذير منه فالتحذب شيء والتجمع شيء آ خ ر ليس كل تجمع ت ح ز ب ا ل ت ح ذ ب تجمع لكن ليس كل تجمع تحزه من جهة بعض أما التحزب ل الأرض غ ة جهة من يكون قد محمول مدمون تحذب تحذب يكون قد المذموم د م و هو ا ل ي سنأتي ونذكر و ر بعض ص ه أما م التحذب ا ل ح هو مجرد التجمع على الحق فلنفرق بين التحزب والتجمع والتحزب هو التجمع على شيء معين يقال ل ل ج م ا ع ة من الناس حزب قال تعالى كل حزب بما لديهم ف ر ح و والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما فالمحمود ما كان ل ج م ا ع ة المسلمين يعني قد نصطلش عن على الكلام مرة ما ماذا اللزوم ج م ا ع ة و ب ي ن ايش المقصود بلزوم ا ل ج م ا ع ة باختصار لزوم الحق ف إ ذ ا لازلت الحق فقد نطلع على هذا باسم ف بإسم التحزب م ق ص و به ا ل م س ك ب ا ل ق قال إذا ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم بل محمود ا ل ه م ح ز ب الله الذين قرر الله ه م و المفلحون فواجب المسلم أ ن يلزم هذا ا ل ح ذ ب و ان ينصح له اما قال إلا أ ا ل ت ح ذ ب المذموم فهو الخروج عن ج م ا ع ة المسلمين إ ل ى تجمعات أ خ ر ى تلتقي على م ف ا ر ق ة ا ل ج م ا ع ة والشذوذ عن ا ل و ل ا ي ة الشرعيه ة ذ التحذب ا مما سماد المدموم سما السماد من من سماد أو كثيرة وحتى من يظهر الموالاه أ و لا يظهر منه يعني حقيقه كروج على الولاد هذا يكون في الضال ولكن في قرابه نفي شيء آ خ ر واتباع الهوى هؤلاء من حزب الشيطان ل أ ن ه م فارقوا حزب الله تعالى فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال وقال تعالى أ و ل ئ ك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان هم الخاسرون باختصار التحزب م م و أو ن ا ل ا ل م ذ م و ن كل ج م ا ع ة خالفه الحق فتجمعها تحزب المذموم أ ل لأن الفصال قائمة على ة قائم ه ا ل ر إ ل ا ك ا قلنا سمات الأمر ذلك هذا غير ف أ ي تجمع على غير الامام الظاهر ب ا ل ش و ك ة و ا ل ق و ة الذي ي... يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحسبا بدعيا مفارقا ل ل ج م ا ع ة وهو نواه الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد ا ل هذا ح س ن قال الحسن, قال الحسن خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يوما يخطب ن ا يخطب فينا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء مكان معين اسمه حتى ح جعلتما أ ب ص ر أ د ي م السماء قال وسمعن ا صوتا من بعض حجر أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت ام المؤمنين قال القاضي إ س م ا ع ي ل احسبها م س ل م ة رضي الله عنها قال فسمعتها وهي تقول أ ل ا إ ن نبيكم قد برئ بان تبرق نتبرا دينه و ا ح ممن فرق دينه واحتزب لمجرد أ و ق ف عثمان رضي الله عنه جعل ذلك من, من ا ل ت ف ر ق ة من, من الفرقة ومن التحزب فذلك ا ن مما هو أ ع ظ م من ذلك ثم تلف رضي الله عنه قوله تعالى إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ا ل ع ج ي ب بعضهم يقول كيف تنزلون علينا هذه الايه قلوا إلى أم سلمة على أ ي شيء أ ن ز ل ت ا ل آ ي ة إ ذ ن اتضح لنا ح ق ي ق ة تحزب أنه أنواع. كلامنا يعني التحزبي المذموق و س ي أ ت ي بعض مظاهر تحزب المذموق هذا كلام الذي الشيخ الشيخ ذكره هو من المعافر رحمة وحده و إ ن م ا كلام اهل العلم من اهل ا ل س ن ة اسمعوا ا ل آ ن إ ل ى كلام الشيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله قال الشيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه رحمه الله في الفتاوى من اللتباس حتى ندسي يقول رحمه الله و أ م ا ر أ س الحزب ف إ ن ه ر أ س ا ل ط ا ئ ف ة التي تتحزم أ ي تصير حزبا ف إ ن كانوا مجتمعين على ما أ م ر الله به ورسوله من غير ز ي ا د ة ولا نقصان فهم مؤمنون قسم فهم ا مؤمنون لهم م م والمحمد و ف ما ؤ م لهم م ن ن و لهم وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في ح ز ب ه م بالحق والباطل و ا ل إ ع ر ا ض عمن ن لم يدخل في ح ز ب ه م سواء كان على الحق أ و الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ف إ ن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أ م ر ا ب ا ل ج م ا ع ة والائتلاف ونهلاء عن كلام واضح كالشمس م واضح في ضحى نعيد كلامه رحمه الله قال و أ م ا ر أ س الحزب ف إ ن ه ر أ س ا ل ط ا ئ ف ة التي تتحزب أ ي تصير حزبا ف إ ن كانوا مجتمعين على ما أ م ر الله به ورسوله من غير زياد ولا نقصه فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم و إ ن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا بالتعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل و ا ل إ ع ر ا ض عمن ن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أ و الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ف إ ن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ا ل ج م ا ع ة والائتلاف ونهيا عن التفرق والاختلاف و أ م ر بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الاثم والعدوان ونبداها أ الله لي ولكم الله ك وأعلم أعلى نشير أن تكون التي الضروس إلى الحصص أو عامة ع ل للعامة لخاصة طلبة العلم ع ش ا سواء ء أو أ ب ن د من ا ل أ س ب و ع الذي س ي ت إن ش ا ء الله ت ع ا ل ى بعد صلاه ة المغرب إن شاء ا ل ل إن ت ب المغرب ر ك سبحانه ا ل ه د أشهد ك أن إله إله لا إلا ا س ت ف ك و و أ ت إليك والله أعلم